بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> أَرِفْ لَا أَمْرَى تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ سيع جَبًا أَ أَوح إ yw sylwad لَيَمُنْزِعُكُمْ جَميعًا وَعْدُ اللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ I'll see. لَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ وَ <تصفيق> يمون a uh -huh. قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهِ مَا لَا يَعْلَمُ ذِي السَّمَاوَاتِ وَلَا O well, bus y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 يقول حيان من 117. فذلكم الله ربكم الحق 118. فماذا بعد الحق إلا الضلاف 118. فأنا تصرفون 119. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأن 111. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركاء 119. وثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا 117. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق 118. قل 129. فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى 120. فما لكم كيف 118. وما يتبع أكثرهم إلا ظن 119. 111. والذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين 112. أم 119. فلكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله 110. كذلك كذب الذين من 118. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ka um. فأفأ oi é eu... وقل <تصفيق> إليه يا أيها الناس قد جاء ô فليفرحوا <تصفيق> قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَهَانَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل. Rydyn ni'n سميع عليم أألا <سؤال> ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قول 17. هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض 19. إن أمركم فأجمعوا أمركم وشركاءكم a uh... فأجاءهم بالبينات فأجاءهم 119. وتكون لكم الكبرين 119. وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم को oh. ae, ae, ae, فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن وَلَمْ قَذِفُوا وَأَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ ورزقناهم من الطيبات فمختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي 121. بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون 122. فإن كنت في شك مما 117. فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك 118. لقد جاءك الحق من ربك فلا a in لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتدين am ones <laughs> and